أستغفر الله رب البرايات أستغفر الله من الخطايا جدني علمنا في عاف وفي جنين امل صالحا امل مقبول سيما رب اقوك اغيث كواجب Oh Ja,